وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم, يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذَّموا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم, فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروقم أهلنا من قبلهم من أرض مكناهم مكناهم في الأرض ما لم مكّلهم وأرسلنا السماء عليهم مدارا وأرسلنا السماء عليهم مدارا وجعلنا الأنهار دجرا من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشنا بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عَلَيْكَ كتاب في طقاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين إِلَّا إن هذا إلا سحر مبين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 كتب على نفسه الرحمه ليجمعنهم الى يوم القيامه لا غيب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذ وليا فاقر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين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 انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين الْكِتَابَ الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله درعا أو كذب بآياته إنهم لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتدهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف جذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمر إليك وجعلنا على قلوبهم أدنى أن يفقه وجعلنا على قلوبهم أدنى أن يفقه وفي آذانهم وإن يروا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا, إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا مخفون يوم قبل ولو ردوا لعابوا لما عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبرُّثين ولو درائِذ وقفوا على ربِّهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسِرَ الذين كذَّبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتدًا قالوا يا حسرتَنا, قالوا يا حسرتنا على ما فرَّقنا فيها وهم يحمِلون أوزارهم, وهم يحملون أوزارهم على ظهوئهم ألا ساء ما يزِرون وما الحياة الدنيا إلا لعبٌ ولهُ، ولدار الآخرة خيرٌ للذين يتَّقون، أفلا تعقِبون؟ قد نعلم إنه ليحزُنك الذي يقولون فَإِنَّهُمْ لا يُكذِّبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يبِحَلون ولقد كَذَّبَتْ رُسُلُنَا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَغَضِبُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَ النَّبَأُ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَذَّو عَلَيَّ إَعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَقَعْتَ أَن تَدغِيَ نَفَقًا فَإِنِ اسْتَقَعْتَ أَن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما فِي الْأَرْضِ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليهم يرجعون وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله طاهر على ان ينزل ايه ولكن أكثرهم وَلَكِنَّ ولا لَا اكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائد يطير بجناحيه إلا, إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشأ الله يغذله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أدتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 قل أرائكم إِنْ أَتَاكُمْ عذاب الله بقدر أو جَهْرَةً هل يهلك إِلَّا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إِلَّا مبشرين وَمُنْذِرِينَ فمن آمَنَ وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفدرون وأنذر به الذين يخافون أي يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقول الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يكون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقولهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا, ليقولوا أهؤلاء إن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم تتبى على نفسه الرحمة أنه من, أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكرده مفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتذر أهواءكم قد ولت إلى وما أنا من المهتدين قل إِنِّي على بَيِّنَةٍ من رب وكذبت به ما علدي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسلين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 قل أن من دون الله ما لا يفعل ولا يضر ولا على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كل ذيستهوت الشياطين كل الشياطين في الأرض حيران له أصحاب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 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أتتخذ أَصْنَامًا آلهةً إِنِّي أراك وقومك في غلال مبين وكذلك مري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى توكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر قال هذا ربي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 وكيف تَخَافُونَ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِأَن تُقَدَّسُوا الذين كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَ وَتِلْكَ تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم و وهبنا له اسحاق و يعقوب هَدَيْنَا وموحا هدينا وموحن من قبل ومن ذريته داوود وسليمان و ايوب ولوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا من الصالحين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 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَمِرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى أَشَدٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِذَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قراريس. تجعبونه قراطي ستُبذونها وتُخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قُلِ الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدِّق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ابو جلال احيا الي ولن يحييه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى الظالمون في غنوات الموت والملائكه باسطو ايديهم والملائكه باسطو ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم جزاء العذاب الهون اليوم تجزلون عذاب الفون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتموا ما كما خلقناكم أول مرة وتركتم, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم ووئل عنكم ما كنتم تزعمون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 ذلكم الله فأنا تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقنى وحسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتبوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحد فمستقر ومستوبع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحب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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولمبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرك وما جعلنا عليهم حميا وما انت عليهم بوكيل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 قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم, وما يشعركم أنها إذا جاءت لا نؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم نؤمنوا به أول مرة ونذرهم, ونذرهم في قغيانهم يعمرون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم للموتى وحشرنا, وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا, ما كانوا ليؤمنوا لا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصالح اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه, وليرضوه وليقدروا ما هم مقترفون افغير الله هذا حكما وهو الذي أنزل إليه الكتاب مفصلة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين وتمت كرمة ربك صدقا وعدل لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن كطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يظل عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين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 وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يُذْدَل اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أقعتموهم وإن إنكم لمشركون أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له, نوراً وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مَّكَانًا وَذِكْرَى لِمَن وإذا جاءتهم آية قالوا لن مؤمن حتى مبدى قالوا لن حتى مبدى مثل ما أودي أوصر الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صراخاً عند الله وعذاب شديداً بما كانوا يموون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يظله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصارعه في السماء كذلك يجعل الله الرسل الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما فافصلن الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَنِيعًا يَا مَعْشَى وَالْجِنِّ قَدْ إِسْتَكْثَرُتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك والبعض الظالمين بعوض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتاً وينذرونكم لآية يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وقرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل اندرجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخفن بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كَمَا أَنْشَأَكُمْ من ذريته ومن آخرين إنما تعبون لاهم وما أنتم بمعذزين قل ياقوم اعملوا على ما كانتكم إن يعملون فسوف تعلمون فسوف تعلمون ما تقول له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذَرَأَ من الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل لِلَّهِ الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينكم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام, حرّمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قدموا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مبتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزروع مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأت حبّه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب للمسرفين ومن الأعوام حملته كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من أبناء اثنين ومن المعز اثنين آذك أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبِّئوني بعلمٍ إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذَّد وين حرَّم أم الأنثيين أما اشتملت أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ الله بهذا فمن أظلم ممن افتوى على الله كذباً ليُظِل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ يريد فيما طوخا الليل محروما على طاعمه يطعمه الا ان يكون ميتة الا ان يكون مَيْتَةً أَوْ او مَسْفُوحًا مسفوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فانه رجس او فسقا لله غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا كل الذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو مختلطاً ذلك جزيناهم ببعضهم ورنا لصالبون فإن كذبوا كفّ الرّبّكم ذو رحمه واسع ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذي نشرق له شاء الله ما سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا, ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تبترعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين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 ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما قهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون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 ثم تَيَنَّ موسى الْكِتَابَ دَمَّا على الذي أحسن أَحْسَنَ لكل شيء وهدى وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كتاب وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَهُ مُبَارَكٌ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا, من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا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 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما, دينا قيما من لدى إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أغير الله أَبِغِي اللَّهَ أَبًا رَّبًّا مَا هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا يَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ بما كنتم فِيهِ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم, ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقام وإنه لغفور رحيم